يا ايها الذين امنوا لا تتقوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مني